لبى الحكي والدردشه عشر مرات لبى الحكي والدردشه عشر مرات ولبى فديتك من لسانك ولبى كحل العيون الثم للعسجديات في خمرها سحر الانوثه تصبى الا على طاري عيونك سلامات تنعس في محجر جفونك تخبى مدري بتالي نوم هالبارحة جات ولا الكسل في كل وحدة تعبى آسف جرحتك والخجل شاهد ثبات أحرم جبينك من وريدك ولبى فتح وخلى الرمش بسكات بسكات يكفخ بالموت البطيء يتنبى واصرف حنان ملكي صاحبك مات فالشوكولاتة والشهد والمربى فتح وخل الرمش بسكات بسكات يكفخ بالموت البطيء تنبى واصرف حنان ملكي صاحبك مات فالشوكولاتة والشهد والمربى والخوف والرمان والمشمشيات وحدايق فيها فواكه وقبى وليل انت لا معبه نجوم المجرات يشعل حريرك كل صيلة وقبى بالله سلملي على ابوك بالذات عز الله أنه يوم رباك بالله بالله سلم لي على بوك بالذات عز الله أنه يوم رباك ربا ربا غزال اللي التفت الحرق الشام على ايدينك العاصية ربا عبد عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر سبعين كود 227077A عبد عبدالله